بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت وااذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت وااذنت لربها وحقت يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا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 اخري فسوف يدعو ثبورا ويصلا سعيرا انه كان في اهله مسورا انه ظن ان لن يحور ولكن ربه كان به بصيرا